بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الخامس والسبعون من التذكرة قلت وغفر له وهذا أيضا حسن فإنه جمع بين الأحاديث ويكون معنى قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين يعني لو بلغوا بدليل حديث البخاري وغيره مما ذكرناه وقد روى ابان عن انس قال سئل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن اولاد المشركين فقال لم يكن لهم حسنات فيجزوا بها فيكونوا من ملوك الجنه ولم يكن لهم سيئات فيعاقبوا عليها فيكونوا من أهل النار فهم خدم لاهل الجنة ذكره يحيى بن سلام في تفسيره وأبو داود الطيالسي في مسنده وأبو نعيم الحافظ أيضا عن يزيد الوقاشي عن أناس قال سألت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن ذرار المشركين لم يكن لهم ذنوب يعاقبون عليها فيدخلون النار ولم تكن لهم حسنات يجازون بها فيكونوا من ملوك الجنة فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من خدم أهل الجنة في الحاشية واحد ضعيف ابن عبد البر في التمهيد وقال الهيثمي في المجمع وفيه عباد بن منصور ابن عمار ضعيف هو وأبوه اثنان ضعيف أبو داود الطيالسي وتابعا روى أبو عبد الله الترمذي الحكيم قال حدثنا أبو طالب الهروي قال حدثنا يوسف بن عطية عن قتادة حدثنا انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كل مولود يولد من ولد كافر من ولد كافر أو مسلم فإنما يولدون على الفطرة على الإسلام كلهم ولكن الشياطين أتتهم فجتالتهم عمدينهم فهودتهم ونصرتهم ومجستهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا والعياذ بالله سبحانه وتعالى وخرج من حديث عياض بن حمار المجاشعي عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال في خطبته إن الله أمرني أن أعلمكم أو أعيد إن الله أمرني أن أعلمكم والأصح والله تعالى أعلم إن الله أمرني أن أعلمكم وقال إني خلقة عبادي كلهم حنفاء فأتتهم الشياطين فجتالتهم عندينهم وأمرتهم أن يشركوا به وحرمت عليهم ما أحللت لهم أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أبو عبد الله الترمذي وهذا بعد الإدراك حين عقل أمر الدنيا وتأكد حجة الله سبحانه وتعالى عليهم بما نصب من الآيات الظاهرة من خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والبر والبحر واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار فلما غلبت اهواؤهم عليهم أتتهم الشياطين فدعتهم إلى اليهودية والنصرانية بأهوائهم يمينا وشمالا قلت وهذا أيضا يقوي ما أخذناه من أن أطفال المشركين في الجنة وحديث عياض بن حمار خراجه مسلم في صحيحه وحسبك حسبك وللعلماء في الفطرة أقوان قد ذكرناها في كتاب جامع أحكام القرآن من سورة الروم والحمد لله باب منه وفي ثواب ما قدم ولدا مسلم عن أبي حسان قال قلت لأبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه مات لي ابنان فما فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا قال نعم صغارهم دعاميص الجنة يتلقى أحدهم اباه أو قال ابويه فياخذ بثوبه أو قال بيده كما أخذ انا بصنيعه ثوبك هذا فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وابويه الجنة وخرج أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عمعوية بن عن أبيه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يختلف إليه رجل من الأمصار مع ابن إبن الله معه ابن الله، فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذات يوم أتحبه يا فلان، فقال نعم، قال أحبك الله كما تحبه كما تحبه، ففقده النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فسألته عنه فقال يا رسول الله ما تبنه؟ فقال رسول الله صلى الله تبارك عليه وسلم أما ترضى أو لا ترضى الا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا جاء يسعى حتى يفتحه لك فقال يا رسول الله له وحده أم لنا كلنا فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعيد فقال رسول الله صلى الله تبارك عليه وسلم بل لكلكم ذكره أبو عمر في التمهيد أيضا وقال هذا حديث ثابت صحيح في الحاشية واحد ضعيف جدا الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وفي سنده يوسف بن عطية وهو متروك اثنان صحيح مسلم ثلاثة صحيح مسلم أربعة صحيح أبو داود الطيالسي متابع وخرج أبو داود الطياليسي في مسنده قال حدثنا هشام عن قتادة عرواشد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال وأن فساء يجرها ولدها يوم القيامة بسرره إلى الجنة فصل هذا الحديث يدل على أن صغار أولاد المؤمنين في الجنة وهو قول أكثر أهل العلم كما بينا في الباب قبل هذا وهو مقتضى ظاهر قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم كما تقدم وقد أنكر بعض العلماء الخلاف فيهم وهذا وهذا فما عدا أولاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فانه قد تقرر الإجماع على انهم في الجنة حكاه أبو عبد الله المازري وداعميس جمع دعموص وهو دويبة تغوص في الماء والجمع داعميس وداعميس قال الأشعه فما ذنبنا أن حاشا لي بحر علمكم وبحرك ساجل لا يوارد دعامصا وقد قيل إن الدعموس يراد به, ال... يراد به الأذان, على الملوك... الأذان على الملوك المتصرف بين أيديهم قال أمية بن الصلت دعموس أبواب الملوك وجانب للخرق فاتح وهذا هو المراد بالحديث وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تبارك وفعل عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من مات له ثلاثه من الولد لم يبلغ الحنث كان له حجابا من النار وأدخل الجنة قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يبلغ الحنث معناه عند أهل العلم لم يبلغ الحلم ولم يبلغ أن يلزمهم حنث وقد روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغ الحلم كانوا له حصنا حصينا من النار قال أبو ذر قدمت اثنين قال واثنين فقال أبي بن كعب سيد القراء قدمت واحدة قال وواحدة ولكن إنما ذاك عند الصدمة الأولى في الحاشية واحد صحيح ابو داود الطيالسي اثنان صحيح البخاري ثلاثة ضعيف ابن ماجه والترمذي وتابع قال ابو عيسى هذا حديث غريب وابو عبيدة لم يسمع من ابيه خرجه ابن ماجه ايضا وفي هذا كله دليل على ان اطفال المسلمين في الجنة لان الرحمة اذا نزلت بابائهم استحال أي يرحمه من أجل من ليس بمرحوم؟ قال أبو عمر. قال أبو عمر بن عبد البر. وهذا إجماع من العلماء في أن أطفال المسلمين في الجنة ولم يخالف في ذلك إلا فرقة شذت من المجرور، فجعلتهم في المشيئة. وهو قول مهجور مردود لإجماع الحجة. الذين لا يجوز مخالفتهم ولا يجوز على مثلهم الغلاطة إلا ما روى عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من اخبار الأحادي الثقات العدول وأن قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الشقي مع من شقي في بطن أمه وإن الملك ينزل فيكتب أجله ورزقه الحديث مخصوص هو من مات من أطفال المسلمين قبل الاكتساب فهو ممن سعد وهو في بطن أمه ولم يشق بدليل الأحاديث والاجماع وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وكذلك قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعائشة إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم ساقط ضعيف مردود بالإجماع والآثار وطلحة ابن يحيى الذي يرويه ضعيف لا يحدج به وهذا الحديث ممن فرض به فلا يعرج عليه باب ما جاء في نزل أهل الجنة وتحفهم إذا دخلوها روا البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفئها الجبار بيده يكفئها الجبار بيده كما يكفئ أحدكم خبزته في السفر الصحيح يكفأه الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نجلا لأهل الجنة وعيد تكون الأرض تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نجلا لأهل الجنة قال فأتا رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك بنزل أهل الجنة في يوم القيامة قال بلا. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال فنظر إلينا رسول الله صلى قال فنظر إلينا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم ضحك حتى بدت نواجذه قال قال ألا أخبرك بإدامهم قال بلى قال عيد قال ألا أخبرك بإدامهم قال بلى قال بالام ونون قالوا وما هذا قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدها سبعون ألفا وخرج مسلم وخرج مسلم عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فجاءه حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال لما تدفعني فقلت ألا تقول يا رسول الله فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنسمي محمد الذي سماني به أهلي فقال اليهودي جئت أسألك فقال له رسول الله فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أينفعك شيء ان حدثتك قال أسمع بأذني فنكت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعود معه فقال سل فقال اليهودي أين تكون الناس يوم القيامة أعيد أين تكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر أعيد من عند فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن اسم محمد الذي سمان به أهليه فقال اليهودي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 فمن اول الناس إجازة قال فقراء مهاجرين قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة قال زيادة كبد النون قال فما غذاؤهم قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها قال فما شرابهم على إثرها قال قبل المتابعة في الحاشية واحد سبق تخريج الحديث في الحاشية ايضا اثنان متفق عليه البخاري ومسلم اتابع قال من عين فيها تسمى سلسبيلا فقال صدقت وذكر الحديث فصل قلت هذا الحديث انفرد به مسلم وهو ابيان من الحديث الاخر الذي قبله لانه من قول النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جوابا لليهودي والحديث الذي قبله آخره, آخره من قول اليهودي وهو يدخل في المسند لإقرار النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والجبار اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى قد أتينا على ذكره في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ويكفأها ويقلبها ويميلها من قولك كفأت الإناء إذا كببت إذا كببت وقد تقدم أن أرض المحشر كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد والنزل ما بعد والنزل ما يعد الأصح والنزل ما يعد للضيف من الطعام والشراب وعيد والنزل ما يعد للضيف من الطعام والشراب ويقال نزل أو نزل بتخفيف الزاي وتثقيلها وقرئ بذلك قوله نزلا من عند الله قال أهل اللغة النزل ما يهيئ للنزيل والنزيل الضيف قال الشاعر نزيل القوم أعظمهم حقوقا وحق الله في حق النزيل وحظ النزيل مجتمع والتقفة ما يتحف به الإنسان من الفواكه والطرف وحاسنة وملاطفة وزيادة كبير النون قطعة منه كالإصبع وبالام قال جاء مفسر في متن الحديث أنه الثور ولعل اللفظة عبرانية والنون الحوت وهو عربي وفي الخبر عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال سيد إدام, إدام الدنيا والآخرة اللحم ذكره أبو عمر في التمهيد وذكر ابن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني يزيد ابن أبي حبيب ان أبا الخير أخبره أن ابن العوام مؤذن إيليا أول رجل أذن بإيليا أخبره أنه سمع كعبا يقول إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة إذا دخلوها أعيد أن أبا الخير أخبره أن ابن العوام مؤذن إيليا هو رجل أذن بإيليا أخبره أنه سمع كعبا يقول إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة إذا دخلوها إن لكل ضيف جزورا وإني جزيركم اليوم حوتا وثورا فيجزروا لأهل الجنة باب ما جاء أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله والصلاة أبو داود الطيالسي قال حدثنا سليم بن معاذ الضبي عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مفتاح الصلاة الوضوء ومفتاح الجنة الصلاة والبيهقي عن بن جبل قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن انك ستأتي أهل الكتاب فيسألنك فيسألنك عن مفتاح الجنه فقل شهادة أن لا إله إلا الله فالحاشية واحد صحيح مسلم اثنان ضعيف ابن ماجه ثلاثة حسن ابن المبارك في زوائد الزهد في سنده أبو العوام لا بأس به أربعة ضعيف أبو داود الطيالسي خمسة ضعيف البيهقي في الأسماء والصفات وفي سنده مجهولان متابع وفي البخاري وقيل لوهب ليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك فصل قلت الأسنان عبارة عن توحيد الله وعبادته جميعا وعن توحيده أيضا فقط قال الله سبحانه وتعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وهو في القرآن كثير الإيمان مع العمل وهو مقتضى الحديث الأول حديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن توحيد الله فقط وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه وغيره عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنا وإن سرقه قال وإن زنا وإن سرق وذكر الطبراني من حديث موسى بن عقبة عن إسحاق ابن يحيى بن طلحة وعيد عن إسحاق ابن يحيى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حضر ملك الموت عليه السلام رجلا فنظر في كل عضو من أعضائه فلم يجد فيه حسنة ثم شق عن قلبي فلم يجد فيه شيئا ثم فك عن لحيته والأصح ثم فك عن لحييه فوجد طرف لسانه لاصقا بحنكه يقول لا إله إلا الله فقال وجبت لك الجنة بقول كلمة الاخلاص في واحد صحيح البخاري كتاب الجنائز الفتح اثنان متفق عليه البخاري ومسلم ثلاثه سبق تخريج الحديث اتابع كتاب الفتن والملاحم واشراط الساعه باب الكف عمن عم قال لا اله الا الله مسلم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا به وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله باب ما جاء أن المؤمن حرام دمه وماله وعرضه وفي تعظيم حرمته عند الله سبحانه وتعالى ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حجة الوداع ألا إن أحرم الأيام يومكم هذا وإن أحرم الشهور شهركم هذا وإن أحرم, أحرم البلد بلدكم هذا وإن أحرم البلد بلدكم هذا ألا وإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد خرجه مسلم من حديث أبي بكر وجابر بمعناه وخرج ابن ماجة أيضا عن عبد الله بن عمرو قال رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما أطيبك وأطيب ما أطيبك وأطيب رائحتك ما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفسي بيده حرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ما ودمه ويده والذي نفسي بيده لحرمه المؤمن اعظم عند الله حرمه منك ماله ودمه ولا يظن به الا خيرا مسلم عن ابيه ريره ان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه النساء عن بريده قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قتل المؤمن عند الله أعظم من زوال الدنيا في الحاشية واحد صحيح مسلم اثنان صحيح مسلم وابن ماجه ثلاث ضعيف ابن ماجه اربع صحيح مسلم خمسة صحيح النسائي متابع الترمذي عن ابي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة قال حديث حسن صحيحا غريب باب ما جاء في قتل المؤمن والإعانة على ذلك قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقدو المؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعدله عذابا عظيما وقال سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق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 حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن ثابت قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعظنا ويحدثنا ويقول والذي نفسي بيده ما عمل على وجه الأرض قط عمل أعظم عند الله بعد الشرك من سفك دم حرام والذي نفسي بيده إن الأرض لا تضج إلى الله تعالى من ذلك ضجيجة تستأذنه في من عمل ذلك على ظهرها لتخصف به وذكره أبو نعيم قال حدثنا شافع بن محمد بن أبي عوانة الأسفرايني قال حدثنا أحمد بن عبد الجوهري قال وعيد حدثنا أحمد بن عبد الجوهري قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا مالك فذكره أبو داود عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أي أفره إلا من مات مشركا أو مؤمنا وقتل مؤمنا متعمدا وعنه عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لا يزال المؤمن لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما فاذا اصاب دما دما حراما بلح بلح اعيد لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما فاذا اصاب دما حراما بلح قال الهروي بلح أي أعيا وانقطع به أو وانقطع به يقال بلح الفرس إذا انقطع إذا انقطع جريه وبلحت الركية إذا انقطع ماءها وذكر أبو بكر النيسابوري قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عمر قال حدثنا الفزاري عن زياد بن أبي زيادة الشامي عن, الزهر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أعان في قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله يوم القيامة مكتوب على جبهته آيس من رحمة الله والعياذ بالله تعالى والعياذ بالله اكرم الاكرمين الإكرمين والعياذ بالله سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين في الحاشية واحد صحيح الترمذي وقال حديثا حسن صحيح وهو كما قال اثنان موضوع ابو نعيم فيه عبد العزيز بن يحيى المدني متهم بالوضع والميزان ثلاثة واربعة صحيح ابو داود خمسة ضعيف ابن ماجة في إسناده يزيد بن أبي زياد ضعيف وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إرمعين وآفر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين